إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودعيا الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا وخلق منها زوجها وبث من أمى رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله سبحانه كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عموا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين عموا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويفل لكم ذنوبكم ويطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم واشر الامر محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد اخرج البخاري ومسلم عليه ما رحمه الله بل وهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس لا يعلمهن الا الله ويقول تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل القيث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 وننتقل اليوم إلى باب الخماسي من الأحكام فيما ورد يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الصحيح وهذا حديث يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة هذا الحديث أورده العلماء في تفسير الآية رقم تسعة وخمسين من سوره الانعام ولا بد للذين يقراون القران ويتلون الكتاب الله سبحانه وتعالى ان يفقهوا معانيه هذا القران الذي يتلونه هذا مهم جدا الاغلبيه من من الامه الاسلاميه تقرا القران هذه مساله واقعة الناس يقرؤون القران وتلاوه القران عباده مطلوبه في الشريعة الإسلامية ولكن يبقى أن يبقى هؤلاء الناس الذين يقرؤون هذا القرآن أن يفهموا معانيه إننا نجد في بلادنا هذه وفي غيرها أناسا يحفظون القرآن ولكنهم أبعد الناس عن القرآن في مقام الاعتقاد والقول والعمل وهذه مشكلة هي من أكبر المشاكل التي تواجهنا نحن ونحن نعمل في حقل الدعوه الله سبحانه وتعالى مع امه الاسلام يصير في النظر عن الامه التي لا تدين ولا تعترف بهذا القران ككلام للعدو جل مالي اليهود والنصارى وابن صر على نهجنا نقول خاتم امه القران يختلف معنى اناس يحفظون القران في مقام الالتزام بشيء والعمل به وهذه مشكله مشكله كبيره تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان اخوض في التفصيل يوم ان تكلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هذا في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان اقوام حدثه الاسنان سفهاء الاحلام ده بيتكلم عن الزمان الذي نعيشه وقذار في العادي الاول بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام يقولون من قول خير البريه بيقولوا الحديث الابن نبوي ويخرجون من الاسلام كما يخرج السهم من الرميه ناس بيستذلوا بالحديث وبعدين بيفهم الحديث مفهوما خاطئا يقرؤون القران يقرؤون القران بعدين قال لا يجاوزوا تراقيهم ثم ذكر قال حيث وجدتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامه وابتدى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه راوي الحديث ابتدى بقتل اولئك الناس لما اراروا في زمانه وكفروا امه الاسلام و يعني جهلوا باحكام الكتاب والسنه مع انتماء للكتاب الله مع انتماء لحديث النبي عليه الصلاه والسلام على كل حال من خلال تفصيلي هذا الحديث في باب الخماسي سوف نكشف عن بعض الشخصيات وبعض الخلق الذين يحفظون هذا الحديث ويحفظون الايه التي هي في سورة الأنعام الآية رقم تزع وخمسين وهي التي فسرت بحديث المع سلم الحديث أذكرته آنفا وهي الآية تقول وعنده مفاتح الغيب الله عز وجل لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين هذه هذا الحديث يريد لي تفسير هذه الايه الحديث هذا الذي افتتحت به هذه الخطبه ينقله اهل التفسير في تفسير هذه الايه وانت لما تقرا هذه الايه وتتلو القران تتدبر القران لا بد ان تكون على درايه بتفسيرها هذه الايه وانت تقرا القران وعنده اي عند الله مفاتيح الغيب عرفتها وذكر ما سلم قال في الواقع تاني مفاتح الغيب خمس مفاتح الغيب خمس وهي عند الله لا يعلمون إلا الله ثم ذكر قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل القيثة ويعلم ما في الأرحم وما تدري نفسه ماذا تكسب غداء وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله تعالى عليم خبير والنبا سلم يجمع في هذا الحديث بين ايتين والقران يفسر بعضه بعضا كما قال ابن كثير في المقدمه قال اذا سالت عن عن اقرب الطرق لتفسير القران فتفسير القران بالقران ذا هو قال احسن الطرق لتفسير القران ان يفسر القران بالقران وهذا منهج دلت عليه النصوص فإن أعياك ذلك فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فإنها شارحة للقران يعني اذا غلبك انك تفسر آية بآية لانه ده منهج دل عليه هذا الحديث قال فعليك بالسنة اي سنة النبي صلى الله عليه فإنها شارحة للقران السنة هي اللي بتبين معاني القران وده اهم شيء في التفسير انك انت هتفسر القران بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو كلف ببيان هذا القران والشاهد قوله تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون انه انزلنا اليك الذكر القران لتبين اي هو الذي يبين معاني هذا القران فهذه الايه اصلا يعني اورد العلماء هذا الحديث واورد ايضا في تفسيرها في كتاب اسباب النزول للامام الواحدي عليه رحمه الله وفي وفي مصدرك الحاكم عليه رحمه الله من روايه جابر بن عبد الله نحاول نبي لك بقى جاء في الكتاب والسنه هذا من هدي الدين بل هدي تفسير القران ان ان عربيا جاء يركب على فرس ده نزل الحديث ده هو في سوب نزول الايات يقول في في اسباب النزول الحاكم والواحد ان عربيا جاء يركب على فرس ويقود فرسه اللي هو الفرس والمعروف الحصان وفرس انثى الحصان حتى اتى الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ما العربيه بالحصان يركبه ويعقود الانثى معه حتى الى النبي صلى الله عليه وسلم ووجه اليه السلام واجاب انا باسل الله على هذه الاسئله ونزلت الايه في هذا الموضوع فقال من انت هذا السؤال الاول العرب دين باسل الله غادي تملوه وقد كان منكر لرسالته بتعلوه لانه في التفسير ان العربي كان في بعض الروايات اغمر في في نفسه ان يوجهها تلك الاسئله الى باسل الله وان يضرب عنقه بالسيف جاء له سيف ومصطاع الى ذلك يا ايها الرسول بلغ ما انزلك من ربك وان لم تبلغ فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس النبي محمد كان معصوما حتى ما يقتل ما يقتل ولا يموت الا بعد ان يكمل اتمام هذا القران وان يبين معانيه كان معصوما من كل عدو ولا يوقع في ذلك والله عاق بهم الناس ومحاولات كثيره جدا في السير النبويه حاول اهل الكفر ان ان يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام ابليس ذات سعى في ذلك حاول ان يقتله وده في البخاري لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي اثناء اصفر كما قال ابو هريره في اثناء الصلاه ده عليه الصلاه والسلام قفل يده ابليس ذات حاول يقتله يوقف الدعوه دي ودي ما بتكفي في جماعه دارين وقفوها مجموعه من العقاله ومن العلمانين ومن اهل البدع والضلال شنون عليه حربا ونحن بالمرصاد لاولائنا يسيئون السمع للسلفيين ياخذوا عندهم دجون الجماعه دي الكتر وقال وقال لاحدهم بيتكلم قال الناس دي الكتر يا اخواننا الناس دي الكتر خالص هم لازم تنتبه لهذا الخطر العظيم ده الخطر اهل السنه والجماعه يشكلون خطرا واهل الغي والضلال لا يشكلون خطرا الفنالون والعقاله واهل الرياضه واهل السفاه لا يشكلون خطرا والتبرج لا يشكل خطرا والميسر والربا لا يشكل خطرا يشكلوا الخطر نحن نحن نشكل الخطر على كل حال شئت حيلك سمي كما تسمي الشيطان حاول ان يقتل ابراهيم عليه السلام وفي داخل الصلاه انه جبار دائما العفاله من الذين حمد اجبر خلق الله يعني ما بيجي قاعدين يجيك في يا بيصلي زي القتل جمعتنا في مسجد الجرافه بلقى الناس بيصلوا جبان هذول دعوه جبانا والشام بيصلوا انت بتجيهم في السمك تعال لهم نص النهار نقص صلاه تقتلهم الذين قتلونا في مسجد الثوره الخليفي عليه لعنه الله وعمله الله بما استحق وقتل اهل التوحيد وتقرب دمي لا ازوجني يوم الجمعه انت ما يوم تعال يوم السبت تعرف السوق الناس صاحيه وهم يصلون صلاه الجمعه قتلهم بالرصاص ده تاريخ تاريخ معاصر انت تعرفه الشيطان حاول ان يقتل محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصلي واو في الصلاه برجع لك ثاني الكلام يرفطوا بعض البعض في حديث الاعرابي في الجمع بين الاخبار والاحداث عرفت هذا فقال كنا ما هو يصلي فقبض يدهنا بقى سلم اثناء الصلاه قبض في الصلاه هكذا قال الراوي فقبضنا ايدينا فصحاب الراوي برضه شافوا اللي بقى سلم قبض عملوا كده فواني طبعا انا بقى سلم عارف بأمل فيهنه ودلقى الظن في الهوى لكن هذا يفيد يعني متابعة الأمة لنبعه سلم في العهد الأول الصحابة لما كان زكاؤهم الله عز وجل وعزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها الجماعة دائما لأنه تابعوا النبعه سلم أنت قال الصحابة آه يعني آه نحن نحبهم ونجلهم من غير أن نلتقي بهم لأنه دائما اصطفاهم الله عز وجل للمتابعة نبعه سلم من المؤمنين رجال صدقوا فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا التبديل ناس كان من أجم واحد لا في طرق صرفية لا في أخوان مسلمون لا في حزب اتحاد ديمقراطي لا في أنصار مهدي لا في جن كلكي في كتاب صنة بس ما كان عديل على الخط ما كان بلوله ولا فرق الدين كحال هذا أصبر شوية عندي جرائد أبوال الجماعة معلق على بعض الخطبة إن شاء الله على كل حال اتا وهو يصلي فقال لما لما لما راهم وانا باسلم قبضوا ايديهم قال ما لي اراكم قبضتم ايديكم شايفكم قبضتوا في الصلاه كده الجواب جواب السؤال قالوا رايناك قبضنا يا رسول الله بس ما احنا شايفينك قابل واكلوا سوابتاتنا والدليل بيرغموا ما في واحد يضحك حق ما قبض ما في واحد قاعد يضحك حق فيمتى ولا النبي قبض كده واحد قبض كده قبض ولسه القبضه قاعده انت فاهم كلامي لا ان محمد اللي قبض انا بعتلم ده ان اتباعنا بعتلم اي واحد تكلم بالكتابه تقول له لا دي بدع حسنا شاه اللي سبحه قدر الليله وماكل قدها من وين سبحه الرسول كان زي دي يقول لك لا ما كان عنده سبحه لكن دي بدع حسنا تبن لك وهذه سبحتك هذه حتى حق الرسول ما كفاك واحد قايل لي النوبه وده دك دك ده سوى الكشلاوه الكشلاوه الكشلاوه ازعاج ازعاج اذا نحن تكلمنا ساكت بعد العشاء طولنا تقوم القيامه الناس دي بيكلموا ميكروفون وجماعه ينضو في البلد دي ينضو عامل المراتين مش عامل الميكروفون ده عامل ازعاج ثاني معايا والنوبه شغاله والاعطال شغالين وبتاعين البنك شغالين وكل السفها يعملوا ذا حاول ان قال رايناك قبضنا فقبضنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما انا طب انا فقد جاء عدو الله ابليس بشهاب من نار يريد ان يقتلني كان دايرك تو نوح عليه السلام ولا ابو ابن عليه السلام الى ان يكمل الرساله وقد كان والعربي بذاته انا ربطت هذا الكلام مع بعض البعض لان العربي لان الاعرابي كان يريد ان يفعل ذلك ومع مخه لانه في مقدمه الاثم عليه السلام قال اعطني السيف فاعطاه اياه ثم ارجعه له وقال لن لن تستطيع ان تفعل شيئا اه جاءت تقتلني اه ترى تعمل هاي شيل سيفك يا مش الدولة وطوان تبوئد بالمعجزات اما انا فقد جاء عدو الله ابليس بشهاب من نار يريد ان يقتلني فامكنني الله منه فغنقطه فخنقته خنق ابليس لما نظبت حتى احسد ضرب لساني في يدي ولولا اني ذكرت دعوه اخي سليمان رب يهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب ربطكم في المسجد يلعب به صبي المدينه على كل حال بنرجع للاعرابي الكلام متصل مع بعضه البعض والذي حاول ان يقفل مع سيدنا بعد هذه الاسئله فقال له من انت فمن انت انت من هو عاد وجاي مخصوص للشعالانه قال انا نبي الله انا نبي الله فتعالوا له قال ليه وما نبي الله؟ نبي الله بتاع شمعانه؟ أشرح أشرح قال لينا بأن نبي الله وهذا فأنا معتلهم قال نبي الله رسول الله نبي نبي الله بجيب لي كلام ونستني بيهم أيوة قال إني سائل رسول الله ذاته يعني الله الله جل جلاله رسلك يعني. والمشكلة دائما بتبقى في تكذيب الرسل فينا كبعا بفتكروا الإيمان إنك تقول الله فيه ففي الاصدار الكفر من انواع الكفر التغايل الكفر الكفر هو عدم الايمان بوجود الله وعشان كده اركان الايمان كانت ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وان تؤمن بالقدر خيره وشرره وباليوم الاخر التغايل المجادل كان عنده شك بوجود الله ناس قريش كلهم ده قالوا خلقنا الله انتم ما يقولون الله خلق منو قالوا خلقنا الله سجل هذا في القران كل من رب السماوات والارض قل لله عارفين انه كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله كيف كفروا بين كفروا بالامام بالرسل بعرفوا الكفر اصلا انت هتكفر بان كل كله تبقى شيعي واذا كفرت بالله بأ قلت الله ما بي طبعا ما بنقول لك نقول ان محمد رسول الله هو الله ذاته ما بفهوم به فدل جانبوا منه بالرساله بكفروا بالرساله وإذا رأوك يتخذونك إلا هؤا هذا الذي بعد الله رسولا انكروا رساله ان كذا ليضلنا عن الهتنا لولا اصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العدابه من اضلوا سبيلا رايت من اتخذ الهوهواف انت تكون علي وكيلا ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يحقرون انهم الا كالانعام بل هم اضلوا سبيلا ف نرجع الى للشيطان قال حتى احسد بريساني فلذلك قال تركه العربي قال انا ربي الله رسول الله قال اني سائركم بالخمسه ده سؤال رقم 1 في خمس لا يعلمونه الا الله اسماء مفاتيح الغيب لما تقرا الايه بتبدا ب 50 انت بتكفر باي شيخ بتاع طريقه صوفيه والله صحيح بتكفر باي فقي حائم في الاسواق بتتكبر باي عاطل يؤيدهم من الذين ينتمون الى جماعه الاخوان المسلمين بتتكبر باي عاطل يحاول ان يشيل بالمنهج لما تعرف الحديث انت فاهم كلامي لانه اصلا الحديث ده مبين لا هذي واضحه ايه محكمه من عند قال بعد ما قال لي سيلك قال سل قال المفتاح الاول قال اخبرني متى الساعه ما دام الله رسلك مش تكون عارف حاجه الحاجات منا ورينا القيامه امتى يعني القيامه متى الساعه فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا غيب ولا يعلم الغيب الا الله ده الجواب على السؤال الاول طيب قال له ده ما عرفته يعني انت ما عارف القيامه امتى و قلت قال لك ارسلك الله ذاته رسلك والقيامه غريبه طيب سؤال ثاني اخبرني متى تنزل الامطار سواء امر اتنين الجواب قاله مثلا قال غيب ولا يعلم الغيبة إلا الله انتهى هذا الجواب على سواء الثاني ده قال لي برضو ما عارفوا ما ترى تنزل, تنزل يعني مثل ما عارفة وقلت الله رسلك سواء الثالث إني قد تركت إبراتي حبلها فأخبرني ماذا تلم بتجيب ولد ولا بيت وفي رواية أخرى قال ليه اخبرني يا عم ما تمتج هذه الفرزه الفرزه كانت حامل الحصانه شايله بطوره قال لي انت ابوك الرسول اهي هذه دي الحصانه دي بتجيب ولد ولا ذكر ولا انثى فاجاب قائلا غيب ولا يعلم الغيب الا الله قال الاعرابي ده برضه ما اعرفه ولد ولا انثى حامل حامل <تصفيق> يعني ما تهناك من انها تولد ليغا هذي حامل غلبك انا جايك لهم لسه بينا ما عارف زكار ولا اوزة طيب سؤال السؤال السؤال السؤال الأخير فقال فإني أعلم متى ولدت وأين يعني عارف ويولدتني وين ويوم كم شهادة عنده شهادة بيلاد من بدل عارف الشغل عنه فإني أعلم متى ولدت وأين السؤال فأخبرني متى أموت وأين بموت وين وبعدين ينكذب فاجابه قائلا غيب ولا يعلم الغيب الا الله ثم كما قول الله تعالى ودي الايه الاخيره من سوره لقمان يعني الايه رقم 59 الوارد فيها الحديث في تفسير فسرت بالاي رقم 34 من سوره لقمان 59 350 سوره الانعام تفسر بالآية الرابعة والثلاثين الآية الأخيرة إن الله عنده علم الساعة وينزل القيثة ويعلم ما في الأرحم وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت إن الله عليم خبير نعود لمواصلة الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى و الدين علم الغيب هذا العلم الذي يخص الله جل جلاله ينازعه فيه كثير من الناس بالدعوه وما بينزل للواقع ينازع فيه اهل التصوف جميعا ايه الصوفي يعجبك مش قال لك صوفي اهي وقال له العالم الغيب نور وقال كدار كدار كم يعني كدار قلنا قول يا الله كلهم كد يعرفون ونسالك الله ذاته الله ذاته والكلام ده كتبه البورها انا جايك له اصبر شويه كتبه البورها في في ديوانه ويردد يردد القصيده مجموعه من الاعطال الذين انتسبوله اليه يقول في قصيده بعنوان وماك نزاور دع عنوان القصيده في الديوان بتاع البرعي تاع الشعر بتاعه قراتوا انا بتكلم عن ناس غادي يكون في واحد قاعد اسوء عياله بيكون في انا مذكر بيكون جابوا الدرب خش غلط حاجه بالطريقه دي لكني اعرف حاجه هل قرأت هذا الدوان كل ما يعرف على البراية؟ يقول لك ده بحب المصطفى لا زل بحب المصطفى ده ماذا دعوة فارغة ساكة؟ انت قال للحب ده دعوة ما الكلام انه تنزل هذا الى واقع عملي في انت كل المتصوفة و اهل البدع جميعا شوهم كانوا متصوفان ساربادي اخوان مسلمون عفالة ساكد كلهم اعدال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي زغن يختلف مع نبع سلم هو اعد له اقرر بذلك ام لم يقر وللحقيقه لانه الايه وفي سوره النساء قررت هذا المفهوم قرات الايه قال تعالى ومن شق الرسوله من بعد ما تبين له الهدى والهدى عليه هدى القران والسنه انا بكلم بالقران والحديث لو نجي هنا براجع عشرات الكتب بتاعه الحديث النبوي والقران قبل يطلع لي كده ما باجي طالع زي انت كان انا اخو مسلم يجي طالع بس بالمتلع بقى ولا ضاره وما عنده موضوع انه ينبغي وان الامه يوم في هاويه كبيره وان وان اعداء الله يتربصون بنا يا اخي الموضوع اكثر وما معروف انت ذاتك بتتربص بيها ذاتك اتلاقت واحد من اولئك الناس والله صحيح ما عنده موضوع طلع ساكت ما مؤهل دي مشكله ان صار ما هذه برضه بيطلع ساكت انهو ينبغي بري وطني وان هذا السودان الحبيب انزل انزل مع النخب طلع كلونته يطلع صفوفه في نفس القضيه يسوي لك ابونا الشيخ طار والشيخ ابونا اللي راحوا طلعوا شغله وقبل كده كان دي عن وبعدين يعني فجاه كده في واحد جاب له كيس بمبس بس يا هو ده موضوعك انزل انزل انزل تحت ههه طبعا انزل شوف الملابس دي لو اديت الوظيفه بتاعتها كان القبه دي في ما حاجه ولو مكان استقامت لديه لكن الاتب الذين يتقون ال... لا ليسوا على درجه من التاهيل لتقديم الدعوه الاسلاميه اذا كان يطلع واحد يقول داعي وعنده بطاقه بتاع داعيه وفي نهايه اجاني والله داعي ولا داعي الدعاه ان دي داعيه من المجلس الاعلى للعقيده والدعمه اه شايف وين والله اجاني فابتدا الدعوه الاتجانيه وابتداوا لله معنى أنت تبدأ للعقيدة بتاعت التجانية ما دام أنت تجاني العيّ لك ذاته ده معنى أبو الله الدقة في الأمة مغلب لأنه أنت تجاني ليس بالتجاني لا يدخل لك تجانية كان يطبع من المجلس الأعلى الدعوة مهاما ها شيئتين والله تعالى عن سمانية معنى هذا يدخل فيك مغلب هذا يدخل لك السمانية ومعنى لعالي يجينا جنو ما دام قال لك سماني يعني سيقول لك على العقيدة بتاعت الإسلام ما هجيب لك انت زمانيه وعلى هذا قسختني مرعلي ها كله في النهايه انت فاهم فاذا عرفنا ذلك راح بنرجع للموضوع بتاع البراهي بيقول قوماك نزاول للاوليا الاقطاب لهم نشاول منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم ولوليا عليم بالغيب باطن وظاهر الكلام ده كفر في شرعه لابيه والله تقدر تطهر الاثنين لو جيتني بقى ده بعدت عنه بعد لو قلت لي ما كفروا انا واجيب لك دليل ان ده كفر واذا هو هو ده واكتر جبت تقول طبعا انزل بياك الكلسان واسكنه محاسم وثاقه يا ولد انت بتلعب تا كتبه محاسم وثاقه ده حديث ملفق وبعدين كول ذاته ده خاص بالناس الوحيده مش شرك ما بيذكر له محاسم الحديث ده لو ثبت ده للناس الموحدين دول انصاري سنه كده ملتزمه العقيده وكان بيضرب السيجاره الخضراء لكن عقيدته كويسه بعد ما مات ما كانش يتكلم ما بهو حاليا انك واجب عليك تسوم ما دام اصلا بيضربها تحت ثاني وبصيت في الصعود بالدس اهي تتذكر ما حد له منهم واحد لكن مش يتفقد معاه تشوف في مش عنده معاه زول بيدور شر كده ان الحديث لو ثبت ما عنده علاقه به اطلاقا لانه المشرك ما عنده محاسب قال تعالى لين اشركت لاحبطنا عمله دي المحاسب ذات انتهت انت بترتك لك في حاجه ما في العمل بده ينجي غالي عمله قدام الكذره واللي جابها والمسير بتاع القران ها وداخلينه في جيبه يعرس لك ويعرس لك عشان تمشي معاها اتحداك أمشي لي جماعر بيعرسك لا سفر طرق ضله ولو ما عبو اشياء طبعا انا داري على س كده يا جدعان يا ولد لكن طبعا زي ما عارف انتو ما بتعلم الغيب و ما بتفد الجنة و كده بعدين اه اقول لك بشهد ما اندي لك اعرس بابعرز له والله اي كان الكلوك لوجو ما يطر شكلها اتحداك وقول لك عصيدة في مسيد وبعد تاكل اتغسل ذاك وقول لا ابي الشيخ عصيدتك كويسة لكن تعرفوا انتو اللي بتلحقونا لا بتعلم الغيب لا كده كمان من الاشارة درويش خانجوك قبل الكتالوج تعال قبل النيه بالبصعه مشاكل تاع مصانع ودجل وشعوذه على حساب الاسلام انت فاهم كلامي؟ ده واقع امريكي وكل بنكشف عنه بالقران لما نرجع للايه ونحن نربط المواضيع ببعضها البعض ما ماشيين بعيد ما منعجبين تاع دعوه انت فاهم؟ يظلم لك الدعوه هكذا اي دعوه ما تبلغ بالكشف عن مضلل ده ما مؤهل يقدم دعوه أنصاري سنة ولا غير أنصاري سنة ما يكشف عن زيف الدعاة إلى الفدع ليس بمؤهل أن يرتقل من بر أو أن يخاف من أن يذكر دماء من أئمة الضلال ولكن لا طبعاً أننا ماذا يريدنا بقول لأنه طبعاً كان يدخلنا في مشاكل يعني أنت قال دي هلاء صراطة روبة الدعوة أبقى طلع مشاكل من يوم أثنو دعوة دعوة دعت مشاكل كدوريني رسول من الرسول جاء وما عملوا معه مشكلة أتحدى أي واحد عاصل من الجماعة اسكر لي رسول في القران الكريم اول ما جاء للناس قالوا ان احنا من زمان من تظنينك يا اخويا تا كنت احنا كنا ضالين لا جاءك قلت لك امسكك من نوح لغايه انا بعتلم امسك نوح ده انت يعني احكم من نوح عامل لك خيال كده وعامل فيه عصا صولنا وبتاع حكمه ولا اخرف لي ما انا كله عندي واحد اي زول بيلعب بالدين انا بخشي عن ديفي في ما حد هنا وفي اي محل يا انت يعني احكم بنوح ما كان يعرف الدعوه لما قال لك ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لا لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا مرحبا مرحبتين حبابك قال الملو من قومه اننا لنراك في ضلال مبين بالله براو فعبد الله راو يعني في تلكله وابعث راو ده كلهم نفاتهم كلهم بيراوا بيراوا ان الذيوا براوا يقولوا له الدعاء والعباده انادي الله برا اقول لك لا لا نحن طبعا ضلال. بناديهم. بناديهم. يا لوحه كلام اقدر تعضلل ليه نحن على طريقه بوادنا بعناديهم بعناديهم يا اخي انادوا براهم في كل قضيه بعناديهم حيين ميتين بعناديهم ده مش ريك كم مره والله كم مره بناديهم بناديهم مشرك مرتين في كل قضية بناديهم حتى بل القضايا الناداء فيها مشرك في القضايا دي كلها حيين ميتين بناديهم مشرك تاني انت فاهم كلامين شتاوا يا اخي قوم ليس بي ضلالة ولكني رسوله من رب العالمين جب عدو هود بعد غرقهم تد تاني نبتهم ما بنتهو ديل ديل ما بنتهو شنو انت قاين نوح لمن داع لهم معارفهم لما قال لا تذر على الارض من الكافرين دياره انك انترم يضل عبادا ولا يجد الا فاجرا كفارا انا عارف الشغلال عارفهم بمبتداي بيوم الغلين انا وداري اقول لك ابو الشيخ وفتش لي ابو الشيخ وكده ما مخلوا ده بعد يهود بنفس المنهج والله عادي اخاهم يهود قال قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره المنهج واحد افلا تتكون شتموا طوال قال لك يا مرحبا قال للملأ الذين كفروا بالقوم اننا لنراك في سفاهه واننا لنظنك من الكاذبين تاريخين تقولوا سفيه ونرمي به الخبر اننا نراك ارى واعتقد تاع الجماعه تاع اخوان مسلم ارى واعتقد ان هذا الامر لا باس به ارى ارى واعتقد يعني لا تشير تقول له من ابي غير الله بيقول يا ابو رعي كيف حكمه هذا لي يا اخ مسلم تاع الكفنه كما قالك ارى واعتقد ان هذا هو يعني لا باس بي يعني اذا اعتقد انه هو يريد والله <تصفيق> هنا ده غير ما تقول اذا اعتقد هنا ده غير الله يا انتتقد ما اعتقد مشري الطالب انت فاهم لانه المركز ما بياخذ مكان له يعني لهذو زي إن أداوه كده سائد أداوه يغني باهو أداوه يطرق صوته يعني معانا أداوه من دون الله معانا وما أعتقد ذلك يعتقد ما أعتقد وشرب ووقت الجليك دليل يسعفك على أنه ليس هو يشرب أدعوت الشيخ وده ردة ردة في الشريعة الأمين قمت على حيلك يفلان كده ارتديت قد شما في أخلاف بالإجماع للنصوص التي وردت بذلك منها قول المولى عز وجل ومن أضله بما يدعوه من دون الله بل لا يستجيبوا الى يوم القيامه وهم عن دعائم غفلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين مشرك بنادي غير الله مشرك ونادي لا اي ذول يختلف معنى فته انا عندي ادله موجوده فلنرجع الموضوع مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ابن حجر العسقلاني وده كلام جميل وفي شرح الايه قال وعلم الغيب اظهر ما فيه المفاتيح اظهروا ما في علم الغيب المفاتيح وقد استأثر الله بعلمها لانه طبعا علم الغيب ده اما قالت كله حق الله ولا رقم 65 من سوره النمل عرفتها قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايار بعضهم لكن العلم ده عنده مفاتيح المفاتيح دي هي اظهر ما في العلم بدليل انه الساعه الخمسه دي في يعني هتظهر ما في علم الغيب والله جاب امريكا اهو اللي هو الساعه شوف الساعه القيامه القيامه دي اللي بعث لنا ذكر لنا مؤشرات بتيجي في اخر الزمان الكذب واكل الاموال الناس بالباطل والتبرج و و و ودي كلها مؤشرات لكن بعد هذه العلامات ال التي اشار اليها بعد كله ما بدور بيقدر يقول لك يا دون العلامات ظهرت بعد كده يوم 30 12 بتقوم مع وجود المؤشرات يعني ما هو قال لك مفاتيح الغيب اسهر ما بيعلم الغيب ولا يعلمها الا اذا كان اسهر المفاتيح اسهر العلم المفاتيح واستأثر الله بعلمها كان الى جوا مدخله كان لجوه شو ما تحس انه دي مفاتيح الغيب اصعب ما في العين ومساله ان الله عنده علم سواء ينجر القيس او غيره ده برضه من في المفاتيح بيعلم الله مع انه في مؤشرات ممكن تنزل بس تعرف عادي جدا بتاع الارصاد الجويه يقول لك اتوقع هطول امطار مع ذوابع رعديه وبعدين كل واحد يدخل لنا لهنا يدخل السريج وبدات الشغاله الصغيره طبعا مع شويه انت خشيت و ودا استقبال الباب بعد شويه فرتغى فرتغى الشك ما مجد ما جت بعده ده كان مفتح بعد بعض الرعد وبعد البرق بعد ما بتقدر تعرف اول نقطه بتنزل متين لانه ابدا لسات جواب ما بحدد لك بيقول لك نتوقع وصول لكن الساعه 9:30 و5 بتبتدي النذور فين بدها دي ما قدر على لانه انا قالوا انا تصرفناه بينهم فادى اكثر الناس الا الا كفوره ودي واقع انك بعد انت تخجوا فجاه السما ترجع ثاني بيضه دي بقضاء وعلى هذا قسم المفاتيح الغيب ويعلمها في الارحام ويعهدها في الارحام ما, ما رحامل ومعروف انه ما ممكن تلد جرد ولا يريحوا اثنين بس يا ذكر ولا انثى ولا ممكن تلد تلد جرد يعني بعد ده كله بتترجع تقول والله حاتلين ولد ولا بنت مع انه المساله محصوره في اثنين بس هذا من أثر المفاتح وقضية الأجل ويوجد الإنسان أطلاً سيموت ويكون عنده بلد معين ساكن فيها بلد وبيته لكن بعد كل مفتقنا يستطمن ويموت في البيت بتاعه يمكن يأخذ هذا سفرة يموت في البحر دا أكله سمكة ويأكل هنا ومجهز كفال يقول الله هذا يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله حمد اللي حمد اللي بيجي يقول الله كيف أكله بعد المفاتح متعتن الغاب عند الله المفتاح الأول علم الساعة طبعا دي وردت لها نصول صلواتها ما بتقدر تكاثر لأنه ما في زول في علم الساعة الجماعة لأن أسبوك الشيخ مهما حاولوا طبعا دي ما رغوا منه ما بقدر عنده اللي بيكذبون طبعا ما في شيخ بتاع صوفية قال الساعة يوم كذا كذا لكن بتدخل في الباقيات التانية وليجأت لها ولكن بعض المتصوفه كانوا يغرمون انفسهم ومن كان على شكلتهم بان القيامه سوف تكون سنه 2000 ولذلك قبل ما يجي سنه 2000 ونحن على قيد الحياه كان بين فيك واحد عشان اقول لك الله يجيب لنا سنه 2000 دي يا خالد نتي من الدنيا دي ورك في ذلك حديث مغزوب طبعا المسكين صوفي ولا الاخ المسلم ولا اي واحد بان الكلام على حديث ملفق ما يعرف عنهش في حديث موضوع فيما لله ينسبه عليه الصلاه والسلام وهو ليس من قوله انه قال لن انكث في باير وينسب اليه ولم يقله في الحديث الموضوع لن انكث اكثر من 2000 فيسنه تحت الارض يقولك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد سنة الفين دي لا أبود تقوم كما قال مصطفى حبيبي لن أمكز, لن أمكز أكثر من الفين ده ملفق لا قاله مصطفى شوك مصطفى البتاعك أنت اللي قاله أما أنا أعتلم ده حديث مكذوب ينسب إليه مع وجود الحديث كثيرة جدا يعتجوا بها الساحة يستزلوا بها بعض الناس يقالين لنا الحديث ودي ضيعة الأمة ذاته وحد قال لي كلام في الـ في الـ في جريده قال صاد كذا كذا صاد ضمنه والحديث ملفق لا قالوا له او قال المصطفى واحد يتكلم قال المصطفى وما قال حديث كثير جدا فهمت احاديثه مش ايه نتابعها احنا بنضيع الزمن بتاع الخطبه نرجع للموضوع يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك الا ان الساعه تكون قريبا ما اعرفها معرفانشي دياه يسالونك عن الساعه ايانه مرساها فيما انت من ذكرها الى ربك منتهى الله ما عليه اذا السؤال الاول التاير منهم مع انه نحن كان في في السبعينات بنعمل حق الدعوه نشرت صحيفه اسمها المصور صحيفه وما مجله مفريه وكان نقلت بالصوره والقلم انه في واحد بامريكا مشرك ده كمان نفراني او اما الامريكان على انه الساعه القيامه بتقوم يعني س -س شهر كذا وبتقوم قال لهم في نيويورك الكلام ده انا كنت جليته ورديت عليهم في السبعينات قال لك قبل اليوم ده ابو جماعه راحوا بدري من نيويورك يا زلم يا زلمه شو بتقول فرقي يعني قبل ساعتين فعلى كل حال بتبقى المساله الضلال بيقبل لان كثير من الناس بسهوله جدا بسهوله المفتاح الثاني ان الله اخبرني متى تنزل الامطار في علم الغيب في جماعه قالوا بننزل المطر ناس ابوك الشيخ في واحد ولي قالوا ولي ترجم له وبيفلط في الطبقات وده كله كذب كتب بتاع الضلال كان لها دور كبير جدا في فساد عقائد الامه الاسلاميه تكلم عن ولي ده كمان مش بينزلها ده بيع بيع الشيخ بيع المطر بيع ماها في سباها الشيخ ضفى الله قال بقاولة قال مقاولة بقاولة الجماعة عديل بحكمه انه ولي فوالي بنزل مطر ورسول الله ما قال عرف تنزل متين ده قال بنزل عديل كان يتفق مع الرجل اين توجد حواشته هذا عندك هذا زارع الدور ده زارع تقيل مع دائر مو جيب جيب جيب لا ممكن ينزل اليوم يا زلمه يا جماعه خبيزه انت عندك غدار بركاديه بتنزل بتنزل ساخد مويه بتفتح عندك برف زعمه مطره خالص وشلك وكفر واستخفاض لا يقول امه عماد اذا بتعتقد بشيخ بعي بينزل مطر انت مشرك لانه ده حق الله الايه قال كده حق الله نبينا محمد صلى الله عليه واله الى الله غيب ولا يعلم الغيب الا الله ده برد على اي عاقل بتحسيب حاصو في جنكلكي بعتقد في دور بعلم الغيب انا بعتلم بيرد عليهم بيقول لهم غيب ولا يعلم الغيبه الا الله شوف دول النبي وين والبوراء وين <تصفيق> كلام البوراء ذكرته لك شوف وين وكلام النبي وين ويجي يقول لك ده من احباب رسول الله البوراء قال منهم خفي الحال منهم عالمين بالغيب باطر وظاهر وانا بعتلم بيقول ده حق الله مش سوفر كبير ده مش مخالق أواطعه ده مش كفر بآيات الله ده وجل إذا بتعتقد إنه في شيخ طريق بيعلم غيب ولي بيعلم الغيب آه. بنزل المطر كما أوهم المتصوفة الكثيرين آه. والله أنا وجادلوا بأحدهم كنت لبجادل لي في واحد برفعه في البداية دي واتكلمنا في العقيده وقعد يادي الفوقي ومسكين جايته اللي في بحر صلي معانا بعد المحاضره في الجامع قام قال لهم انا يا اخلام جنا ما اخرا بصا في الجامع بنزل البطر قال دول بنزل عديل ما قال بنزله وينزل قليل في ان لابونا الشيخ الشيخ بجاي بالمعارف انا نسيت اسمه على جهه شرقي رفعه قال يا ده هوريك كلام طبعا تسمع لي قصص ساكنه بعدين قال قالوا يا جماعه جواكلوا عند عند الشيخ يتغدوا والمويه ما في يديهم عشان يغسلوا ايديهم المويه معشان يغسلوا ايديهم ما جهزوها في, في لكن ما جاهوا قال الشيخ داري نفسي ينادي واحد من حيرانه امم واحد من حيرانه اسمه مطر وقال الشيخ عشان يجيب المويه يغسل الجماعه ديل قال قال له تعال يا مطر قالوا جرب جارب بقى قعدت اتكلم مع اللي فوق قال لي لا يلا لا لا انا قاصد مطرح حوار ده مطرح مطرح حوار ده يا اخي كف كف مش بالبول على عز وجل ده كله بتاع صوفيه صدقوا جماعه وضحكوا تضحك انت ابو شنو مش ليك ولا شنو طب قعدت يقول بينزل مطر مطر ينزل بطل يعني يسموك بطل معناه بتنزل بطل يعني انت ليه تسحم بابك اللي يسموك بطل نمسك فيك بتغسلنا انت دين بتاع هوس بتاع صوفيه يساندوا مع ذلك جماعه الاخوان المسلمين تلاميذ حسن البنا المصري وكل عاطل باي ثقه بعده ونحن سنظل نكشف عن زيف اي عاطل في باب توجيه الامه لله ماذا منك اي حي ماذا راك بقانصر صرنا ماذا راك تجد باريني عشان تقول لي انت ساكن وين ما نشوف شغلك بس عارف العقيده سليم وهو ما يشوف شغلك انت فاهم ويعلم وافي الارحام ده كمان الجماعه قالوا مش يعلم بديك لا عديل ذا البرعي والعربي سال النبي ذاتله انه المراه حامل لكن ده راير بتاع البيت ولا ولد ده مش بيوريك لا بعد تحمل ده بحمل لكيزات والله صح قالوا كده هم قالوا كده وكتبوا الكلام ده واستمع الى قصيده البرعي في ذات الكوثر في مدحه للكباشي اتلوه في اذاعه الكوثر تاع الجابني هلو اذا افسد اذاعه في البلد اذاعه الكوثر معنا من اجل تعظيم رسول الله فدار قصه لا ما تحط الكباشي تاع البرايه تريم تريم عاطل شباب عاطل وذا ضيقوا الامه بيجوا جماعه الاخوان المسلمين بالصوفيه اذاعه فازه افسد اذاعه الكوثر قناه ساهور اي قناه شغاله ضد الدين نحن بدنا كباشي فيها الهم يقول كباشي ملحنا طبعا شل من العقالة تأليف البراي والجماعي بعد دولة كم باتي لو ركبت لك حفلة يوم بتسمع كباتي كم باتي كم عدى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يكبك في جهنم انت والالف القزم كباشي بدي جيت رددته على صحيفه هنا قبل سنوات واحد كتب بالجريده انه كباشي الاول يدعي قالوا مصرفون في الكون وبعضهم للامراض وبعضهم لبعض الاشياء ومنهم ما خصه الله بالذريه كالكباشي رددها على قبل في جريده جريده يوميه كالكباشي قال حفاصي السم السم والعكم اخصائي اختصاصي ده ضد العقارب والذوابي والعكم ده اختصاصي وده كله كذب ساكت وافتراء الله وكفر مشلت في جميعها اذا تعتقد بجد الجراه انت نقض الايه رقم 48 49, 49 في سوره الشورى نبدا عندك الكره الارضيه لله بصوره الشوره انا ما بقول لك الكلام ده ببطل ما بنقول لك كلام عشان تضحك وكلامك ده يضحكك لكن الله بينذرك انت عارف وندهه تضحك اضحك ما في حاجه ما هو شرور البليه ما هو لكن حين الكلام اللي قالوه ده بيضحك وهو فاجئ لكن يبقى قول الله جل يبطل هذه العقيده التي ألفها البراء وغيره لله ملك السماوات والارض 48 42 سوره الشوره غريته حافظ الشوره ورجل حافظ مستر مؤمن اطلع برا اطلع برا برا اقرا القران مره ثانيه وهوه اسمعك لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء الله يهب لمن يشاء قسمه لاربعه تي تحشي الكباجين كذا شو العاديه فيها كباجي الان احفظ القبل الايه دي وراجعها في البيت وتعلقها فيني مره ثانيه لله ببتعه ذريه الله قال قسمه وراول ادخل كباتي ادخل ملك ادخل رسول قسمه وراول حجر الكبادي في المحددنين لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب يهب الله لمن يشاء ماذا قريني ما قال يهب ومعاه الكباسي معاه الكباسي يهب له فيشاء اناث ويهب لمن يشاء ذكور قسمه الله ناس بنات بس ويؤبل ويكون ذكورنا واناثا قد سما كده او يزوجهم ده الله براوه ذكرا واناثا الله ويجعل من يشاء عقيمه انه عليم قدير فاذا اعتقت العقيده انه في دول شيخ بنت الجنه واذا داير على الارض بتاعك انت منتهد وتضيع الاسره بتاعتك سوق مرض لك اذا ما قلت وجهالي شيخ والله تطب فيك نظريه ما تتكشف ليوم القيامه لانه في النهايه دول ده محكمه بقوانين ان بعد ما املالك العمليه معاه لما شفت بدات بلاق يدخلوك انت طلع لك المحامي بتاعه الخاص ان موكلي اساء الى وليه من ولا وجر وده مجرم ما نقدر تغني عن راي العام وما وجر كيف تغني عن راي العام ما مجرم. انت دخلت عليه وبارك وقال لك خليها معانا هنا ماشي ده الجنايه صلى عليه وصلى عليه ده العزيمه ثلاثه يوم خلاص انت تقول لي قول لك لا وخلاهم مع الفقر. ام الفقرا ام الفقرا يا مجرم وجيرين كبير برام الفوقه لتودي مالك لدجال ولا لفقير ولا لصوفي بينتهي كلام بتاعك يا دوما بتقول بدي جنك انا على الدجال الرسل رسالوا الله انت مش سامع الرسل ما يذو لد انفسهم ذريا يديك كبكي ولا زايتهم عاد والله يقول في كتاب الكريم ده قران ست مريم جريته كجريته قران وكلت كانت حلق قالت على كاف ها لا ينفذ ذكر رحمه ربك عده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفيا ده زكريا انت لكباش هتفضل كبتاكي ولا زكريا قد يجاوبني انت افضل زكريا الرسول ده ولا كباش اذا قلت لي كبتاكي يبقى تعالى معايا لانه بفضل كبره حديده بكسر راسك ما مش ساكت واذا قلت لي زكريا يبقى زكريا ما ما عنده يا رسول إذ نادى ربه نداءا خفيا ذاكريه في عيدان الله ما ما قد مرته اي دك باهي إذ نادى ربه نداء خفيه قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن ذاك رب الشقيه واني خفت المواليه من ورائي وكانت امراتي عاقره مر الذكريه عاد الرسول في عيدان الله ما كانت ديك قال تيمان يا اخي قام الامر عملي ما بزخ لها غلط ان شاء الله تقلق. ربع يدولها الله خيريه ما قدر يدي الدمر يدي كباكي على كل حال اللي بيعتقد هذه العقيده ومشرك في الشريعه الاسلاميه لان ده حق الله اوطيه لغيره انت فاهم كلامي و ويندوا ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسك ماذا تكسب غدا ده برضه ما بيدول بيعرفوا ده برضه تدخلوا فيهم ناس ابوك يا شيخ ما تدري نفسك ماذا تكسب غدا برضه اتدخل فيهم بداليه انت اللي جالك واحد معلق له سبع حجابات كمان من ضمنها حجاب ده بتاع شنو البرتقالي ده يقول لك ده بتعرفك كتبت وراك يقول لك كتب له الشيخ قال لي بتسترزق وانت عارف نفسك تحيه ولا كبود اداك له هديه يقول لك لا والله عملني فيه اداني ادته 15000 فانت ما مجرم ده ما اكل من رزقك ذات و50000 لا لا رزقك ذات دعوا الله قال وما تدري لنفسك ماذا تكسب غدا كالقشاء اللي هو حجاب واهم نفسه كتب له الصوفي كتب له الشيخ يسالون وعلى ذلك اقسم كل هذه العقائد الفاسده تنجر ويسكتون ولما الامه الرسميين رغبه الاغراضه ولا بد للدعاه المخلصين ان يكشفوا عن زيف هذه هذه المسائل لا بد ان يكشفوا عن هؤلاء الطواغيت هذا من الدعوه ولقد بعدنا في كل امه الرسوله ملقط الدعوه فانت داعيه ان اعبد الله واطلب الصعود انت اللي بقول لك لما يتكلم فيقول لك انت الدعوه ملخصه يعني اعبد الله لما يتكلم اعبد الله ما هذا بالغلط طبعا الناس اللي عاملين فيها تاع الحكمه دول مقصرين بيقول لك والله خليتهم في التوحيد قلت له نعبد الله وحده لا شريك له والله بيشكر بالنزل وجيب له كلام انت تخيل جيب له التوحيد انا ما عارف انت هتقول لي لا انت ما كنت صحيح انت قلت عبود الله دي ما بسلبها قلت تتكلم الطاغوت وقول لها ها, ها انه يتكلم الطاغوت دي قلت لا قلتها معنى انت فاشل اطلع بره انت لسه مواهل قدام الداعي ده خلي عبود الله يتكلم الطاغوت والامر ما هي الدعوه انه تتكلم عبود الله براو مش براو كمان واعملوا حسابكم من ضعيه طبيعه رب القله و و هؤلاء الذين سلبوا حق الله واعطوه لانفسهم هذا باين هي الدعوه وما تذكرتم بماذا تكسب هذا وما تذكرتم بأي أرض تموت إن الله أعلم خبير بهذا نصل إلى تفصيل حديث ابن عمر خمس لا يعلمهن إلا الله فيما اتفق عليه الشيخان أقول قولي هذا وأستفر الله لهم فاستفرونك زمين بن عرف ورهي